لآلئ لا لا القرآن الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط المدين أنعمت علي وَالَّلَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ فِيهِ النُّورُ لِلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَيُدْعَوْنَ إِلَى رَبِّهِمْ أَلَا قليلا إن ناشئة الليل هي أشد وقعا وأقوى طيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتمتل إليه تغتيلا رب المشرب والمغرب لا إله إلا هو فاتخد وكيلا سما لنا في داخل فَعَصَى رسولا الرَّسُولَ له رسولا ظن خطنا إن هذه تذكرة فمن شاء وعلي أن سيكون منكم مرضا nos fora Oh.